صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا, ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء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 ولو كره الكافرون والله متم نوره ولو كره الكافرون هو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 وَأُخْرَاهُ تُحِبُّنَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا أَمْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بَنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَن انصار إلى الله قال الحواريون نحن انصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فَأَيْه يَدنَّينَ آمَنوا على عَد وَهِمْ فَأَصبَح